أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيٌّ هَٰذَا الرَّحْمَٰنُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يَقُولُونَ أَنَّ يَنَا يُبعَثُونَ بَلِ الذَّارِكَعَ عِندَهُم فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ مِنُّنَّا عَنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءْنَا وَأَبَاؤُنَا أَن لَّمْ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا إن هذا إلا عاقب الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا ونساء أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعدلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم أيضا إسرائيل أثر الذي هم فيه يختلفون